بسم الله الرحمن الرحيم اَلْهَاوَكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمْ تَعْلَمُوا الْعِلْمَ الْيَقِين Leteren al ha ayna Yaqin,